ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبنوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم والجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم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 إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَإِنَّ النَّارَ مَثْوًى لَّهُمْ وَكَأَيِّم مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلُكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا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 أولئك الذين طبعوا الله ولا قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشرافها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وَيَنقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ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 أم حسم الذين في قلوبهم مرضٌ ألا يخرج الله أذغانهم ولو نشاؤنا أريناكهم فلا عرفتهم بسمائهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرین ونبل وأخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى 114. يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إنا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفروا فلا يغفر الله لهم فلا تهنو وتدعوا إلى السلام وأنتم الأعلون والله معكم ولا يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمن وتتقى يعطيكم مجاركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخل ويخرج أذغانكم